بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء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 ستنارن ساتيكم منها بخبر ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جَاءَهَا نهدي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى القعص فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولا مدبره ولم يعقب يا موسى لا تخف تخفن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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا, يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسَّنَ ضَاحِكًا مِنْ قَولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيْنِ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لا اذبح انه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْدُونِ اللَّهِ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل عن فهم لا يهتدون إلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض الَّذِي يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا العظيم. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إلي كتاب كريم. إنه من سليمان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن الوه قوه والو باس شديد والأمر إليك, والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها قالت الملوك دخلوا وجعلوا وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فلا بِمَا بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمن دون فَمَا فما أتاني الله خير من ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين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 انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظْرَأَهَا تَدِي أَمْ تَكُونُ ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه واؤتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا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 ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن أخرجوا آل لوط من قريتكم إن هم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر Witam serdecznie witam على witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا انبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الاله مع الله مع الله بل هم قوم يعدلون الههم مع الله بل هم قوم يعدلون ام جعل الارض قرارا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 إذا دعاه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله الله قليلا ما تذكرون؟ أم يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ إِلَٰهُهُم مَعَ اللَّهِ, تعالى الله عما يشركون. أمه يبدا الخلق ثم يعيده ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض مع الله يُبْرِهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 تُرَابًا وَآبَاؤُنَا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أَعِدَّنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ ربك لذو فضل على الناس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 صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله فتوكل على الله انك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ممن كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيط بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا، فهم لا ينطقون، لا فهم لا ينطقون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 فَخُفِ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ illa man Allah wa kullun tawda khirin wa tara al jibalan wa tara al jibala tahsabaha jamidatan wa sahab Watawal Dziba, dachsebu, aż amida, tau, aż i tau, كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها فله خير منها وهم فَزَعِينَ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النار. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن نكون من المسلمين وأن اتلو القرآن فمن اهتدى فإن ما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها